بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقعرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبوك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين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 قل للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون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 وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ مولى العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قال اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم هدايه ينطين مسومه عند رب فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 يَرَسُولَ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا ساحر أو مجنون اتواصوا به بل لهم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات فوعى المؤمنين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 فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون